قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقره وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه